بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فاخوله تتمه لما ذكرناه في الخطبه فيما يتعلق بفضل العمل الصالح في ايام العشر فضل العمل الصالح في ايام العشر من الحجة الحجه اختلف العلماء هل ايام العشر هذه افضل من العشر الأخير من رمضان أم العكس؟ فمعلوم بلا شك أن العشر الأواخر من شهر رمضان أي ليلة العشر هي فضل كبير بلا شك. لكن افضل أفضل؟ أيام العشرة الحج أم العشر الأخيرة من رمضان؟ قال علي القاري في مرقات المفاتيح وذكر السيد اختلفت العلماء في هذه العشر والعشر الأخير الأخير من رمضان. فقال بعضهم هذه العشر للحجة أفضل هذا الحديث حديث من العباس الذي ذكرناه <تصفيق> أمام الأيام العمل الصلافي أحبوا لون هذه الأيام وقال بعضهم عشر رمضان أفضل للصوم وليلة القدر والمختار أن أيام هذه العشر أفضل ليوم عرفة وليوم عشر رمضان أفضل لليلة القدر لأن يوم عرفة أفضل أيام السنة وليلة القدر أفضل ليالي السنة هذا جمع طيب أي أن التفرقة نفرق بين أيام العشر وبين ليالي العشر في الأيام والليالي فبنسبة للأيام فبلا شك أيام العشر أفضل لأن في هذه الأيام أعمالا من أعظم الأعمال أي أعمال الحج ومنها الوقوف بعرفة وأما العشر الاخيره من رمضان تفضل في الليالي لأنها فيها قيام رمضان وفيها ليلة القدر التي هي ليلة الخير من, إيه؟ من ألف شهر فالليالي أفضل بنشكل أي ليالي العشر لما ذكرناه هذا وليه الجمع الذي به تجتمع النصوص نعم. وكذلك مسألة الصيام صيام العشر هل يقال إن صيام عشر ذي الحجة سنة؟ هذا القول على الاطلاق ليس بصحيح أولا يوم العاشر الذي هو يوم العيد لا يجوز صيامه أصلا حرام يوم عيد الأطحى هذا لا يجوز أن يصام لأنه كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. طيب. يبقى الكلام الآن في صيام التسع، التي قبل العشر. تسعة من اللي تبدأ من واحد الحجّة وتنتهي يوم عرفة. هذه ورد فيها حديث اختلف في صحته. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع، تسعة من وحديث وحديثه نيدة ابن خالد. يرويه عن امراته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهنيده هذا رجل روى هذا الحديث عن زوجته اي وهي بالتالي سمعته من بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايه أن هنيده سمع الحديث من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم مباشره وعينها في روايه ما حفصه حفصه رضي الله عنه وبين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابي داود يعني عدم التناقض او الاختلاف بين هذه الروايات يعني قد يكون سمعه من زوجته مرة وسمعه من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى والحديث على هذا يصحه انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة ولكن عائشة رضي الله عنها قد نفت صيامه في حديث آخر الذي يخرجه مسلم انها قالت ما رايته صام العشر قط طب كيف الجمع نقول الحزب القاعدة الأصولية أن المثبت مقدم على النافذ المثبت مقدم, مقدم عليه على النافذ فمن أثبت الصيام يقدم على من نفاه لأن عائشة الرجلان قد تكون لم تره في هذه السنة الروز الخصوص أو لم تره في ايام من هذه الايام صائما فظنت انه لم يصم العشر قط وقد نفت عائشه رضي الله عنها اشياء اثبتها بعض الصحابه الاخرين وكان الحق مع الصحابه الاخرين فمثلا نفت انه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قالت ما رايتوه صلى الضحى لم يصلي الضحى ما صلى صبحه الضحى قط وقد أثبت صحابة آخرين منهم عبد الله بن عمر انه صلى الضحى صلى بل أثبتت ذلك أمهانة أمهانة رضي الله عنه في يوم الفتح في يوم الفتح مكة أنه صلى عندها ثمانية ركعات في الضحى فعائشه رضي الله عنه لم تعلم لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى فذكرت ما, هي ما تعرفه وأما غيره أثبت أنه ورآه صلى الله عليه وسلم ويصلي الضحة فدل ذلك على أن ليس كل ما نفته أمه من عائشة يكونوا منفيا قد يكون ثابتا عن صحابة الآخرين هذا بالنسبة للصيام طيب هل الذي لم يصم في هذه الأيام وقال أنه ترك العمل الصالح لا هذا من ضمن الأعمال الصالح ليس كل ليس كل العمل الصالح العمل الصالح يشمل الصيام ويشمل غير الصيام بل قد تكون هناك أعمال أفضل من الصيام هذه الأيام من تحصيل العلم النافع من حفظ ها بعض الآيات من كتاب الله وبعض الأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بها يدافع عنه عن العقيدة وعن الدين مثلا هذا عمل صالح من اعظم الاعمال طلب العلم طلب العلم الناس من اعظم الاعمال بل كما قال الشافعي لا اعلم عملا يقرب الى الله بعد اداء الفرائض من طلب العلم فطلب العلم من اعظم الاعمال فعلينا ان نتعلم ديننا هذا من اعظم الاعمال آه. وكذلك كما ذكرت في الخطبه إصلاح ذات البين أن تمشي في إصلاح ذات بين اثنين متخاصمين هذا قد يكون أعظم من الصيام ولو أجر أكبر مثلا والعبد الفقيه يحاول أن يجمع يحاول أن يجمع بين الأعمال الصالحة مستطاع يعني ياخذ من كل عمل ابن نصيب طبعا بعد هذا الفرائض الفرائض ليس فيها اختيار آه. أن تصلي الصلاة الخمس في في المسجد أن, أن تترك المحرمات هذه أمور إيه؟ لا علاقة لها بالعشر هذه في كل اللي كل السنة هذا ما أحببت أن ننبه أن عليه من بعض الفوائد المتعلقة به فقه العمل الصالح في أيام العشر و يعني نسرع في شرح منظومة البيري او في تتم شرحها الذي بداناه منذ عند الاشهر وهي منظومه طيبه لابي اسحاق الالبيري من علماء الاندلس يعني عباره عن رساله هي منظومه شعريه وجهها الى احد اصحابه ينصحه فيها بنصائح قيمه يحتاج اليها كل مسلم وكل طالب علم آه. وكلامه يعني في هذه المنظومه طيب كلماته يعني موفقه آه. فلذلك حق ان يعتني بها طلبه العلم ان شاء الله يعني نشرع في فيه تتمه تتمه الشرح